بارك الله فيكم ورفع الله قدركم هذا سائل حفظكم الله يقول ذكرتم في الدرس الماضي من الفروق بين بين العلو والاستواء أن العلو اجتمعت عليه خمسة أدلة ثم ذكرتموها ولم تذكروا الأدلة المجتمعة على الاستواء فهل لا ذكرتموها لنا حفظكم الله أظن ذكرت لعل ذكرت بعضها أقول أولاً وأنا أذكرها الآن أولاً أن الاستواء يعني التصريح به هذا في الكتاب وليس في السنة حسب علمي شيء من ذلك الثاني أن الاستواء يذكر ضمن الصفات الفعلية نعم ونعم والثالث أن الاستواء نعم الاستواء لا يعلمه إلا خوص, خوص الناس بخلاف العلوه يعلمه خوص الناس وعوامهم وهناك بحث يقرأه أخونا وصاحبنا تفضل الشيخ عبد المعطي بحث جميل في الاستواء قرأنا أحبهكم الله في الاستواء نعم في ذاته الحمد لله إذن قرأنا وأنا أقول إن الاستواء وقد قدمت لكم القول فيه فلا داعي لتكراره نعم لكن أقول به أقول ما قاله الأئمة نعم صلى الله عليكم وبارك الله فيكم يقول السائل ما معنى قول السلف بائن من خلقه حين يذكرون الاستواء يعني أنه ليس حالا في شيء من خلقه وليس شيء من خلقه حالا فيه نعم والبائن معناه المنفصل في اللغة معناه المنفصل فالله فوق عرشه وعرشه فوق خلقه هو شقف المخلوقات كلها نعم أحسن الله إليكم ومبارك الله فيكم يقول السائل ذكر بعض أهل العلم أن الحوض مربع بناء على أن عرضه وطوله سواء فهل هذا صحيح؟ هذا يرجع إلى أهل إلى المختص مختصين في الهندسة هل إذا استوى تساو العرض والطول يكون مربعاً عندك تخصص في الهندسة ها كيف لعل هذا يعني هذه نعم كيف ما يسمونه متساوية لأضباع ولا غيره أنا عامي في هذه الأشياء ها؟ ما لم أسمع جيدا الله أعلم على كل حال هذه لا يوقف عندها كثيرا نعم لكن هكذا الحديث طوله وعرضه شهر ها؟ نعم صلى الله عليكم ومبارك الله فيكم يقول السائل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا هذا ضمن المعنى العرفي اشفعوا يعني عند الحاكم تؤجروا لكم الأجر سواء الحاكم قبل الشفاعة أو لا وهذا يستثنى منه الحدود نعم الحدود إذا بلغت السلطان وثبتت لا شقاعة فيها هذه استثناء في التعزير يعني هذا في التعزيرات نعم وكذلك فيما بين الناس فلو أن شخصا حكم عليه بالقصاص فذهب رجال أخيار إلى ولي الدم فسألوه هذه شفاعة نعم إن قبلها ثبت أجرهم وإن لم يقبلها يقبلها كذلك ثبت أجرهم لكن إذا قبلها ناله هو الأجر نعم بارك الله فيكم يقول السائل فضيلة الشيخ الوالد بارك الله فيك هل يقال في الخوارج أنهم صحابة على قول من لم يكفرهم أنا لا أعلم أن من الصحابة خوارج بل الذي أعلمه أن الصحابة يمقتون الخوارج ويذمونهم بناء على ما فقه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة في ذلك لكن التابعين فيهم خوارج نعم بل الخوارج الأولى في التابعين أهل النهروان نعم إلا أن كان السائل يقصد ذا الخويصرة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أس الخوارج ولهذا قال يخرج من ضئضئ هذا يعني من نسبه لكن هل هو صحابي؟ هو قال كلمة سوء فمن حيث العرف واللغة هو صحابي لا شك لأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم نعم لكن من حيث الشرع لا يمكن أن نسويه بالصحابة الأخيار أهل الأدب والفضل والوقار توقير النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم هذا يقول في سؤاله هل نقول أن وصف الحديث بأنه متواتر أو آحاد بدعه لا أصل لها؟ لم أعلم من أئمة هذا الشأن من وصف التواتر بأنه بدعة يعني وصف الحديث المتواتر بأنه بدعة أو البحث التواتر والأحاد بأنه بدعة نعم لأنه حدث أولا ثم مضى حتى المحدثون على هذا التقسيم متواتر وآحاد، لكنهم يوجبون العمل بالآحاد كما يوجبون العمل بالمتواتر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم يقول السائل: ما الفرق بين قولهم هذا بدعة وقولهم هذا خلاف السنة؟ المعنى واحد عندي. نعم. ويقول في سؤاله الثاني. ما حكم قراءة القصص الخيالية السأل حكم بأنها خيالية يعني ليست صحيحة لكن إذا كان هو يقرى لنفسه حذق العلم الشرعي وتفقها في دين الله فوقعت يده على قصة فأراد يقرأها يتعرف على ما فيها فلا بأس أما أن يقرأها على الناس ويعلمها الناس فهذا خطأ لا سيما على الناشئة نعم الذين لم يكن عندهم فقه في الدين أو عندهم فقه ولكن ليست عندهم أهلية يميزون بها ما كان غثا وما كان سمينا من الأقوال نعم أحسن الله عليكم ومبارك الله فيكم يقول السائل هل صحيح أن الذي أن الذي شرب من الحوض يدخل الجنة؟ نحن نقف على ما قررته آنفا. نقول عنوان سعادة. نعم. يقول السائل هل من دليل على تقسيم على تقسيم العلو إلى علو قدر وقهر وذات؟ هذا أولا العلو علو الذات دليله قوله تعالى أأمنتم من في السماء نعم وقوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء إلى غير ذلك وأما علو القهر وعلو القدر فهذا استنبطها العلماء من النصوص ولا يتحقق إلا الإيمان التام بعلو الله إلا بهذا فالنصوص منها ما يفيد أن الله عز وجل قاهر كل شيء وهو القاهر فوق عباده كل شيء مقهور بسلطانه أهل السماوات والأرض وما بينهما وعلو القدر تفيد النصوص الأخرى وجوب توقير الله عز وجل وتنزيه ذاته العلية عن النقائص نعم والمعايب أزيد فأقول هذه الأقسام الثلاثة للعلو ثابتة بالإجماع فلا ينبغي التردد فيها في واحد منها نعم حبضكم الله ورعاكم ونفع بكم يقول السائل هل لا شرحتم لنا وأوضحتم لنا ورد في السنة أن الواصل لرحمه أن الواصل لرحمه يزاد في عمره وأن التقدير العمري هو أن يقدر له بعمر معين فكيف الجمع حفظكم الله كل من عندي ربنا وقد أشرفت لكم معنى التقدير العمري وزيادة العمر بصلة الرحم ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأل له في أثره فليصل رحمه والنسء في الأثر هو طول العمر وهو إشكالك هذا ليس غريبا فهو يشكل على كثير من الناس لكن الجواب عنه عنه أن الله سبحانه وتعالى الجواب عنه أولا أن هذا لا ينافي التقدير العمري وهو أن كل إنسان له عمر معين أجل معين لا يقصر دونه دونه ولا يزاد فيه وثانيا أن الله سبحانه وتعالى يعلم عن ذلكم العبد حين قدر المقادير هل يصل رحمة أو لا يصلها في في فيكون له عمر إن وصل الرحم وعمر دونه إن لم يصلها وعلى شبيل المثال يقدر الله عز وجل أن هذا العبد يقدر وهو عالم ليس حادثاً عنده ذلك أن هذا العبد يكون له من العمر مئة سنة إن وصل رحمه وتسعون سنة إن لم يصلها وهذا وذاك ليس حادثاً في علم الله ولا هو شيء متغير في علمه سبحانه وتعالى وإنما التغير في علم الملك الملك الملك لا يعلم إلا ما يعلمه الله الملك صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما يعلمه الله عز وجل نعم أحسن الله إليكم وبرك الله فيكم يقول السائل هل هناك فرق بين مسألة تنحية الشريعة واستبدالها بالقوانين؟ ومسألة الحكم بغير ما, بغير ما أنزل الله بدون تنحية الشريعة حيث حكم الأول يختلف عن الثاني هي كلها يعني كلا الأمرين إقصاء للشريعة يتفقان في هذا لكن الأول يجعل منهجا الذي يسمونه الدستور يقضي به القضاة وهو كله مخالف للشريعة بينما الثاني لم يجعل منهجاً حكم كذا كذا وحكم وإنما إذا جاءته قضية من قضايا الشرع من القضايا الشرعية التي يجب مردها إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حكم فيها بالقانون فالأول جعل دستوراً هو منهج يعني يمشي يسير القضاة عليه ويتلقونه على أنه واجب والذي لا يحكم به يستحق العقوبة وكلاهما كفر كلا الأمرين كفر لكن الحاكم سواء كان هذا أو هذا هذا يختلف فارك الله فيكم نعم فيحكم على من حكم بغير ما عنزل الله سواء كان منحيا أو غير منحيا من حكم بغير ما أنزل الله على سبيل العموم هذا كافر لكن على سبيل التقييد والتعيين له حالتان الحالة الأولى حال الاستحلال يستحل حكم القانون بعد علمه بوجوبه عن علم وهذا له صور منها اعتقاده عدم صلاحية حكم الله في البشر والثانية اعتقاد تفضيل حكم القانون على حكم الله والثالث المساواة والرابع عدم صلاحية حكم الله بين البشر في هذا الزمان هذا ما أدري متى يأتي الزمان الذي يحكم فيه يقسم الله بهرا إن شاء الله إن كان مستحيلا يريح العباد والبلاد من <تصفيق> نعم الثانية حال... نعم حالة الجهل يحكمه نعم يحكم جاهلا لا يعلم من حكم الله شيئا أبدا الجاهل الجهل ما نعم من التكليف وثمة حالة ثالثة هو أن يعلم حكم الله ويعتقد أنه هو الواجب وأن الحكم بالقوانين محرم، لكن يحكم بالقوانين لهوى في نفسه، نعم، أو مجامل للناس أو غير ذلك من الأمور، فهذا فاسق، فالأول كافر والثاني جاهل غير مكلف والثالث نعم فاسق. صلى الله عليكم وبارك الله فيكم يقول السائل هل تصح شهادة, ألا شهادة لا إله إلا الله ممن لا يعرف معناها ويظن أنها لا خالق إلا الله حيث أن العلم شرط من شروطها هذا يعرف لم تصح منه ودعاءات البصيرة تأسيب بإمامهم صلى الله عليه وسلم وأعني بهؤلاء الدعاة الصحابة فمن بعدهم على الهدى لا يدعون المرء ينطق بالشهادتين حتى يعلموه معناها بأنه لا معبود بحق إلا الله لا معبود بحق إلا الله هذا على سبيل الاختصار وعلى سبيل البسط لا إله نافيا ما كل جميع ما يعبد من جميع ما يعبد من دون الله وإلا الله مثبت العبادة لله ويعرفونه كذلك العمل بمقتضاها فلو كان قولها يكفي لقالها أبو جهل وأضرابه نعم حتى أبو جهل وأضرابه لم يفسروا لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله لو كان هذا اعتقادهم لقالوها ويصحح يبين لهم الحق لكن يعتقدون اعتقادهم أن من قالها خلعا كل معبود من دون الله هذا لا يريدونه أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب, لشيء عجاب نعم و فلابد من العلم بمعناها، وكذلك أن يعرف العمل بمقتضاه. وهو خلع الشرك والأوثان، نعم. فشروطها التي ذكرها الشيخ الإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحم الله جميع لم تكن من مجرد قوله. ولم يكن بدعا من القائلين بل هي موجودة عند الأقدمين ولكنهم مفرقة فكل ما صنعه رحمه الله أنه جرد الكلام عليها فجمعها في رسالة الشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول أن الشرط الثامن زاده شيخه الشيخ حمد بن عتيق والشيخ سليمان بن سحمان رحم الله الجميع ذكر أنه عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن فمن عدها ثمانية كان على سبيل البسط ومن عدها سبعة كان على سبيل الاختصار لأن الثامن الكفر بما يعبد من دون الله هذا داخل في الاخلاص نعم صلى الله إليكم وبارك الله فيكم هذه مجموعة من الأسئلة وردت إليكم عن طريق موقع ميراث الأنبياء تفضل هذا سائل من الجزائر يقول أنا أشاهد القنوات التي تبث الرسوم المتحركة والألعاب التي فيها بعض الأمور الشركية فهل عندما أشاهدها أعتبر مشركا؟ من فضلكم أريد نصيحة منكم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبرئك وإيانا والسامعين والحضور من الشرك إذا كنت تراها لتتعرف فقط على ما لدى بعض الفئات من الشركيات فلا بأس والاستغناء أفضل وأولى وأنصحك يا ابنين تشغل وقتك بالعلم وما دمت في الجزائر فأذكر لك إخوة لنا وهم فضل منهم الشيخ محمد بن علي فركوس والشيخ عبد المجيد بن جمعة بن جمعة, بن جمعة والشيخ عبد الغني عوسات والشيخ الأزهر سنيقرة وآخرين فاطلبهم بارك الله فيك وخذ العلم عنهم وهم يدلونك على آخرين نعم لعل إذا بعدت عليك الشقة نعم وهذا سائل حفظكم الله من المغرب يقول ما حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت وهل يملكها من شروط التبرع بالشيء ملكيته هي شروط البيع الملكية جواز التصرف إلى غير ذلك فالأعضاء لا يملكوا حتى يتبرع بها نعم وهذا سائل حفظكم الله من الجزائر يقول هل حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية يحزم الخلاف فإن كان كذلك فهل يلزمنا أن نتبع الإمامة إذا كان يفرض علينا اتباع المذهب المالكي مثلا أنا لا أعلم الآن في في العالم العربي يعني حاكما يلزم بالمذهب المالكي يعني يلزم كل أحد ويعاقب من لم يكن على مذهب معين لكن قد تكون الدراسات في كتب على مذهب معين هذا لا بأس به أما العلماء عندنا وفي الجزائر وفي المغرب العلماء المحققون لا يلتزمون بمذهب معين لكن قد يرى الحاكم يعني حسم للخلاف وقطعا للتشويش أن يلزم دراسة كتبا معينة في المذهب الذي هو سائد في قطره فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى مع أن نوصي الدارسين الذين يدرسون كتبا معينة في مذهب معين في المساجد وفي البيوت أن يدرسوها على علماء محققين حتى يبين لهم الراجحة بدليله هذا هو شأن أهل العلم قديماً وحديثاً بقيت أمور اجتهادية الحاكم إذا بدت فيها هو من حوله من أهل من أهل العلم والفضل اجتهادية محل نزاع يجب اتباعهم نعم فعلى سبيل المثال لو أن الحاكم هو من حوله من أهل العلم قالوا بالطلاق البدعي وأنه واقع نتبعهم ولو أنه ألزم بالقول الآخر بأنه غير واقع نتبعهم ولا نظهر الخلاف هذه مسائل اجتهادية نعم صلى الله عليه وبارك الله فيكم يقول السائل هل يجوز بيع الأراضي الليبية لأشخاص الليبيين يتعاملون مع الرافضة خارج البلاد يزودونهم بأموال لشرائها علما بأن الروافض يحاولون نشر مذهبهم في بلادنا هذا عون على الفجور بل على الكفر الرافض كفار فلا يجوز بيع عقارات في أي مكان على الرافضة فانه ما من رافض الا وينشر مذهبه الكفر نعم انتى سلاح ربكم الله طيب وللاستماع الى الدروس المباشره والمسجله والمزيد من الصوتيات يرجى زياره موقع ميراث الانبياء على الرابط ميراث نقطة وجزاكم الله خيرا